بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية, العربية المسموعه هذه المدة وان الحكماء يرون في السرائع هذا الرأي أعني أن يتقلد من الأنبياء والواضعين مبادئ العمل والسنن المشروعة في ملة في ملة والمندوح عندهم من هذه المبادئ الضرورية وما كان منها أحك للجمهور على الأعمال الفاضلة حتى يكون الناشئون عليها أتم فضيلة من الناسين على غيرها مثل كون الصلوات عندنا فإنه لا يشك في أن الصلوات تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى وإن الصلاة الموضوعة في هذه الشريعة يوجد فيها هذا الفعل أتم منه في سائر الصلوات الموضوعة في سائر الشرائع وذلك بها شرط في عبدها وفي أوقاتها وأذكارها وسائر ما شرط فيها من الطهارة ومن الطروف يعني ترك الأفعال والأقوال المفتدة لها وكذلك الأمر فيما قيل في المعاد منها هو حس على الأعمال الفاضلة مما قيل في غيرها ويس بن يقول بوحدة المادة والروح وهذه هي الفلسفة التي شرحها قبله ابن جيبي رول الاندلسي في كتابه ينبوع الحياة وقام دليل عليها بوحدة العلة والمعلول في الطبيعة او في بعض اجزائها وان لم تأثير العقل في الجسد او تأثير الروح في المزة ومن المشابهات غير البعيدة ان الاخدمين يقولون بتلازم الزمان والمكان وعينشتين يقول يقول بأن الزمان هو البعد الرابع من أبعاد المكان ومنها ما يصح أن يسمى الثور الأول لمذهب التطور وقد عبر عنه الفارابي حيث قال في آراء أهل المدينة الفاضلة مفسرا لأقوال المعلم الأول إن ترتيب هذه الموجودات هو أن تقدم أولا أخذتها ثم الأفضل فالأفضل إلى أن تنتهي إلى أفضلها الذي لا أفضل منه فأخذتها المادة الأولى المشتركة والأفضل منها الاستقطاع ثم المعدنية ثم النبات ثم الحيوان غير الناطق وليس بعد الحيوان الناطق أفضل منه وقد توسع اللاحقون في القول بالتدرج نصا والإشارة إلى بعض المشابهة بين القرد والإنسان فقال ابن خلدون انظر إلى عالم التكوين كيف اتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريج آخر أفق المعاد متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له وآخر أفق النبات مثل النخيل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف، ولم يوجد لها إلا قوة في اللمس فقط ومعنى الاتصال في هذه المكونات أن آسر أفق منها مستعد بالاستعداد الغريب لأن يصير أول أفق للذي بعده. وتسع عالم الحيوان وتعدد أنواعه وانتهى في تدرج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية ترتفع إليه من عالم القردة الذي سمع فيه الحس والإدراك ولم ينتبه إليه الفكر والروية بالفعل. وكان ذلك أول أفق الإنسان من بعده وهذا غاية شهودنا والمشهور عن ديكارت أنه إمام الفلسفة الأوروبية الحديثة وهو مسبوق إلى ثلاث من أهم قضاياه الفلسفية فيما كتبه الغزالي وابن سينا على الخصوص فإن الغزالي يقول بأن الشك أول مراتب اليقين والشك هو مقدمة الفلسفة الديكارتية إلى البراهين اليقينية واول هذه البراهين اليقينية عند ديكارت هو قضيته التي يثبت بها الوجود فيقول انا افكر فانا موجود وهي بعينها قضية العنسان المعلق بالفضاء كما عبر عنه ابن سينا ان تصدى لاثبات أي اي وجود النفس بمعزل عن الموجودات الخارجية فقال إننا لو علقنا انسانا في الفضاء لا يتصل عضو منه بعضو ولا تقع حاسة منه على موجود لشعر بأنية أو شعر بذاته وتأتي بعد ذلك مسألة الموجودات والحاجة إليها بعد وجودها إلى النعمة الإلهية لدوام قوة الوجود فهي لا تكسب الإيجاد مرة واحدة بل تشتبه على التجدد بنعمة صياضة من الله جل وعلا وهذا هو مذهب ابن سينا وديكارت بلا من يرى ان كل ما تركه فلاسفة المسلمين قد نقلوه قبل ذلك بحرفه عن فلاسفة اليونان فقد وجد من الفلاسفة الاسلاميين من تصرف واستقل برأيه كما وجد منهم من وقف عند النقل والتفسير وأكثرهم قد تلقوا مذاهب الأولين على أنها عمل قابل للتعديل والتفنيد، وليس على أنها قضية مسلمة لا يأتيها الباطل بحال فالغزالي مثلا كان على علم وثيق باصول المنطق وكان من أكبر المفكرين السابقين واللاحقين على مناقشة البراهين اليونانية بمثلها أو بما يفوقها قوة ووضوح في بعض القضايا العقلية وابن سينا لا يرضى على مذاهب المشائين كل الرضا فيتخذ له منطقا مقابلا لمنطقهم يسميه منطق المشرقيين ويقول في مقدمته ولا نبالي من مفارقة تظهر منها لما ألفه متعلمو كتب اليونانيين الفا عن غفلة وقلة فهم ولما سمع منا في كتب ألقناها للعامين من المتفلسات المشغوفين بالمشائين الظانين أن الله لم يهدي إلا إياهم. وقد أخذ البيروني على رص في أثيله لبني سينا أنه يعتقد بأراء الأقدمين وأنه جعل قويل القرون الماضية والأحقاب الثالثة في الفلك ووجودهم إياه على ما وجده عليه. حجة قوية وقال عن أرسو إنه يرى أن الشكل البيضي والعدتي محتاجان في الحركة المستديرة إلى فراغ وموضع خال وأن الكرة لا تحتاج إلى ذلك وليس الأمر كما ذكره فاستصوب ابن سينا انتقاده وذكر له أعذار المفسرين ومنها ما رواه عن تام في تشتيره لكتاب السماء إذ يوصي جامعًا من القول الفيلسوف على أحسن الوجوه ويشبه هذه المناقضات كثيرة في كتب الفلاسفه والمتصوفه وعلماء الكلام فليس في اقوال الفلاسفه الكبار ما يسوغ رميهم بالنقل والتقيد بالمنقول ولا نستثني منهم ابن رشد وهو اشدهم كبارا لارسطو لانه كان يتناول بعض ما ينقل عنه في باب التنظير وهنا مجال لكلمة تقال ويتلاقى فيها النقيضان على خطأ واحد. فإن الذين يثبتون أخذ الإسلاميين عن اليونان هم كالذين ينكرون ذلك إذا اعتقدوا فيه غضابة على الآخرين، ما كان مقدار ما أخذوه، إلا يطلب من أمة أن تتبع ثقافة جديدة تنقطع عن جميع الثقافات الأولى، ولا يعاب عليها أنها تحج إلى المعرفة. حيثما وصلت إليها وإنما يعاب عليها أن تنطفئ شعلة الثقافة الإنسانية في يديها وأن تنطفئ عندها السلسلة التي تصلت من مدى التاريخ الإنساني إلى أن بلغتها وأجمل ما يذكر بالثناء للخلاسفة الإسلاميين في هذا المقام أنهم نسبوا كل مقال إلى صاحبه ولم يسكتوا عن إشادة بفضله كلما عرفوه وحققوه خلافاً لما جرى عليه الأغريق فيما أخذوه من علوم الحضارات الأولى وأن الفلسفة لم تكن في العالم الإسلامي من عمل الحكماء وحدهم دون غيرهم بل كانت عملا مشاعا بين كثير من المتعلمين وأشباه المتعلمين ومن أجل هذا دعت الحاجة إلى المناظرات في مجالس خاصة وكتابة الرسائل في المتاجلات والردود. مما لم يسبق له نظير بين اليونان ومعصرهم في الزمن القديم هذه الفلسفة أو الفلسفة الصوفية على الخصوص هي الطريق التي ظهر منها ما ظهر من آثار تفسير الجديد في العالم المسيحي وفي العقائد الأوروبية على الإزمال وربما دلت على مصدر هذه الآثار نظرة واحدة في أرقام الدين التي ظهرت فيها اللاهوت ونجحت فيها دعوة العصلاح الديني واشتدت فيها الحملة على الرهبانية وعقبها ذلك الترخص المضطرد في قيود النسك وقيود الزواج فلم يحدث شيء من ذلك كله قبل احتكاك اوروبا بالحضارة العربية صارة في الاندلس وصارة في اثناء الحروب الصليبية ولبست المشكلات العقلية والدينية وما يرتبط بها من المشكلات الاجتماعيه كامنه في البلاد الاوروبيه لا تتسع لها فسحه للظهور والتماس العلاج والتعديل فلما توالى الاحتكاك بين المجتمع العربي والمجتمع الاوروبي وتوالى معه الاحتكاك بين العقول والعقائد توالى كذلك ظهور الفهم الجديد والنزعه الجديده الى التفكير والاصلاح على نمط غير النمط الاوروبي العتيق وجاء الباحثون الأوروبيون بما يوافق الفلسفة العربية أحيانا ويخالفها احيانا أخرى ولكن المخالفة لا تنفي مصدر التنبيه ولا تضحط الباعث على التفكير الجديد فالقديث توما الإكويني أكبر فلسفة اللاهوت المسيحي في القرون الوسطى ولد في عام 1225 وتوفي في عام ألف ومئتين وأربعة وسبعين، وألف كتبه بعد أن شاع بين الرهبان والقساوس دروس الفلسفة الأندلسية وفلاسفة المشرق من المسلمين. ولم يكن في كل ما كتب في الله والروح ووسائل الوصول إلى الحقيقة رأي واحد لم يتناوله قبله ابن سينا والغزالي وابن رشد على الخصوص. وكل ما تجد من, من إفلاساته. فهو تلك الخلافات التي يقضي بها الفارق بين أصول المسيحية وأصول الإسلام وقد تم المسلمون الغزالي حجة الإسلام وسم دانتي القديس توماس قدس من نور السماء لأنهما قام بعمل واحد في مناقشة أرسطو وافلاطون وتغليب العقيدة الإلهية على مواضع الشك من الفلسفة المادية ولكن المقابلة بين آراء الحكيمين خليقة أن تبدي لنا للوهلة الأولى أيهما صاحب السق في الزمن والاستقلال وعلى الرغم من ردود الخديث تومة شاعت مذاهب العرب بين الرهبان ولسيما الفرانسيكان وتحدى عشاق هذه المذاهب قرار الحرم الصريح الذي أصدره مجمع باريس اللاهوتي عام 1969. في حق كل من يردد كلام ابن رشد، على الخصوص في النفس والإنسان الأول والقدم والحدوث واتصلت الدراسات الفلسفية والصوفية بين رجال الكنيسة فكان من آثارها تلك الحملة القوية على نظام الرهبانية وتعززت هذه الحملة في البيئات الدينية بحملة أخرى في البيئات الأدبية قام بها أديب إيطالي يدين للثقافة العربية بمؤلفه الكبير الذي نسي ياهيه على منوال ألف لوليلة، وهو أدري كاميرون، وعرض فيه الرهبنة للغنى وتشهير. فلم ينتهي القرن الخامس عشر حتى كانت مسألة الرهبانية قد وصلت إلى المخترف الحاسم بين مذهبين. فأصدر مجمع ترين ألف وخمسمائة وخمسة قراره بتحريم الزواج. على رجال الدين من جميع الرتب والدرجات وتزوج لوثر إمام المذهب الإنجلي براهبة كاثوليسية قبل ذلك على سبيل التحدي والاحتجاج وكان لوثر من أكثر الناس إصطلاعا على فلسفة القرون الوسطى لأنه كان أستاذا للفلسفة في جامعة ويتم ولم يكن غريبا على مناقشات علماء اللهود وعلماء السلام ولقد ترجم لوثر الثورة إلى اللغة الجرمانية بعد أن حجرت اللاتينية على لغة الدين والعلم نهاة السنين ولم يحطم قيودها المرهقة إلا ذلك الإقبال المضطرب على دراسة العربية بين من كانوا قد ذلك منقطعين لدراسه لدراسة اللاتينية مترفعين على الكتابة بلغاتهم الوطنية وأفرط الناشئون في عن اللاتينية حتى شكا من إفراطهم هذا بعض الجامدين ونا على قومه ذلك التحول الخطير كما جاء في كتاب دوزي عن إسبانيا الإسلامية وقد أشار الأستاذ نيكول سون في كتاب تراث الإسلام إلى المشابهات بين أقوال الصوفية المسلمين وأقوال الصوفية العوروبيين من الأقدمين مثل إكهارت الألماني والمحدثين مثل ادوارد ساربينتر الانجليزي وتوسع في مقاله القيم في متابعة العلاقة بين صوفية المسيحية وصوفية الاسلام وليس العجب ان تثبت هذه العلاقة التي يستلزمها المنطق والتاريخ ولكن العجب ان ينفيها من يعلم ان العرب اقاموا في الاندلس عدة قرون وان دروسهم رجال الدين والدنيا هنا وان كتبهم قرآها الباحثون في الأدراك والجامعات وأن النهضة الأوروبية لم تظهر لها علامة واحدة قبل هذا الاحتكاك بينهم وبين الأوروبيين وللمبالغة هنا طرفان متقابلان يتساويان في الضلال عن الحق ومجاسات الانصاف، وهما أن يقال إن الصوفية التي تلقاها الأوروبيون عن العرب هي صوفية أجنبية لا فضل للعرب فيها ولا تجتمل في أطوائها على مزية من مزايا الروح العربية وأن يقال من الجهة الأخرى إنها عربية محض لا مشاركة فيها للشعوب الأخرى فهذا وذات باطلان على السواء لأن أشواق الروح الإنسانية قصة مشترك بين بني آدم لا تنفرد به أمة من الأمم ولا تخل منه أمة من الأمم ولم تستوعبها عقيدة واحدة كل الاستيعاب دون سائر العقائد الدينية والصوفية العربية مازجت صوفية الهند القديمة والصوفية الأسلطونيين بالإسكندرية ولكنها أضافت إليها كما أخذت منها ولا حاجة بنا إلى تعقب الثواريخ والأسانيد لتقرير هذه الحقيقة البينة فإن عناصر الصوفية الإسلامية مثبوتة في آيات القرآن الكريم محيطة بالأصول التي تفرعت عليها صوفية البوذية والعصليطنية، والمسلم يقرأ في كتابه أن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقرأ خلاصة العلم الذي يعلمه دارس اللاهوت في كتب القديس ثوما حيث يقول إن الله مبين للحوادث وأنه يعلم بالتنزيل والأبعاد عن مشابهتها أو يعلم. بما ليس هو ولا يعلم بها هو عليه في ذاته او صفاته ايا كان المصدر الاول الذي استقى منه القديس توما رسول هذه العقيبة ويقرأ المسلم في كتابه ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين فيعلم ما يعلمه تلاميذ المتصوفه البوذيين حتى يؤمنون بأن ملابسة العالم تكدر سعادة الروح، وأن الفرار إلى الله هو باب النجاة. ويقرأ المسلم في كتابه أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وكل شيء هالك إلا وجهه، فلا يزيده متصوفا شيئا حين يقولون له. إن الله أزلي أبدي قديم بغير زمان ولا مكان عليم بالكليات والجزئيات ويقرأ المسلم في كتابه أن الله نور السماوات والأرض ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فتم وجه الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فلا يزيد متصوفة إلا تفسير حين يقولون إن الوجود الحقيقي هو وجود الله وأنه أقرب إلى الإنسان من نفسه لأنه قائم في كل مكان يصل له كل كائن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم والله يخلق ويأمر فهو سعال مريض وليست إرادته مانعة من الخلق كما يرى الفلاسفة إذ يقولون إن الإرادة القديمة لا ينشأ منها اختيار حديث أو مخلوق حادث ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ومما يعلمه المسلم في كتابه أن عقل الإنسان لا يدرك من الله إلا ما يلهمه إياه لأنه تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ومنه عالم الخلاف ما بين عالم الظاهر وعالم الباطن أو عالم الحقيقة وعالم الشريعة لأنه يقرأ مثلا واضحا لهذا الخلاف فيما كان بين الخضر وموسى عليهما السلام من خلاف فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا قالا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا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 فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك فأمدئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر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 وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أسجهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وهذه آيات بينات يقرأها جميع المسلمين في كتابهم الذي لا يختص به فريق منهم دون فريق وبينهم ولا شك هناك مطبوعون على التصوف واستخراج الأسرار الخفية والمعاني الروحية من طوايا الكلمات فإذا عمد هؤلاء الى تفسير تلك الايات وما في معانيها فليس إيسر عليهم من الوصول إلى لباب التصوفي الذي شغل به خواطر الحكماء في جميع الأجيال وبين جميع الأجناس وعندهم من هذا القص وحده ما يجعلهم أصلاء في الفلسفة الربانية ويجعل لهم فيها شيئا ينقلونه إلى الأمم غير ما استعاروه من حكماء الهند أو حكماء الإسكندرية أحوال الحضارة بعض الكلمات أدل من طوال المجلدات ومن هذا القبيل تلك الكلمات التي تنتقل من لغة قوم إلى لغة قوم آخرين فتدل على من تقل معها من أحوال المعيشة وألوان الحضارة وتبسط لنا في قليل من المفردات ذلك الفارق البعيد في شؤون الامة بينما كانت عليه قبل اقتباس تلك الكلمات المعدودات وبعد اقتباسها وتداولها في احاديثها اليومية وفي لغات الاوروبيين كلمات لها مثل هذه الدلالة على اثر المعيشة العربية في المعيشة الاوروبية بالمعاشرة او الاتباع الحكم او تبادل اتجارة منها الكلمات الداله على القطن قطن او على الحرير الموصلي موسيلين او الحرير الغزي جول او الحرير الدمشقي دامات او الجلد القرطبي كورديزان او الجلد المراكشي موروكو أو الجبه جب أو المس مس أو العطرة اتارد أو الزعفران سافرون أو الشراب سيرب، أو الجرة جار أو الصفة بمعنى المقعد الطويل، صفة أو الأرج ريح أو البرتقال من النارين أورانج او الليمون ليمون أو السكر شجر او القهوة كوفي أو القنوة كوندي إلى أسداف هذه المفردات وقد شاعت هذه المفردات الإنجليزية والفرنسية وبعض اللغات الأوروبية الأخرى أما الذي دخل الإسبانية والبرتغالية من الكلمات الدالة على أحوال المعيشه فقد يحصى بالمئات ولا يقتصر على العشرات. ومنها القباء جابان والبناء البانيل والمخزن الميات والقطران الكيل والصفيحه والصفيحة والصريحه والصريحة والفندق فندا والطاحون طاهون والحجر الكريم او الجوهر الهجة والبراءه الباران والكراء الكيلة والقبة الكبة والساقية الساقية وبعض المكايين تلفين وهي الغرارة ثانية والثماني سلميز والقطيفه الكافيثة والربع الربعة والزيج الجبيره والخياط الخيات والرسل الرسل وألفاظ كثيرة من أسماء الحاجيات المتداولة أو الاعلام على المواقع والبلاد وليس كل الشأن في هذه المفردات إلى الإسبانية أو البرتغالية أنها صفحات جيدة على معجم اللغتين وإنما الشأن الصحيح فيها أنها دليل على صبغة المعيشه العربية التي صبغت بها تلك البلاد وكل بلد غيرها اختبت مثل هذا الاقتباس أو بعض هذا الاقتباس وأنها مقياس الفارق بين أحوال الأمم الأوروبية قبل اتصالها بالحضارة العربية وبعد سيوع هذا الاتصال ولم تكن الجزيرة الأندلسية هي المجاز الوحيد بين القارة الأوروبية والحضارة العربية لأن القوافل التي تنقل البضائع من آسيا الغربية إلى أوروبا الشرقية لم تنقطع كل الانقطاع في عصر من العصور. ولأن الأوروبيين قد عرفوا الشيء الكثير عن الشرق في إبان الحروب الصليبية ولكن الجزيرة الأندلسية هي القطر الوحيد الذي يقال فيه على التحقيق انه لم يعرف له عصرا ذهبيا في تاريخه كله غير العصر الذهبي الذي رآه في أيام الدولة العربية الزاهره والاستثناء في ذلك لعهد فيليب الثاني وما كان فيه من مظاهر الأبهة والرخاء لأنه كان رخاء مستعارا من الخيرات التي تدفقت على إسبانيا من مستعمراتها الأمريكية بعد كتف العالم الجديد ولم يكن رخاء محمولا على حضارة تزهر فيها المعارف الإنسانية وتتفتق فيها عقول الأمة عن فتح مبتكر ينتب إلى أهل البلاد في عصر الأندلس الذهبي كانت المدن الأندلسية أعمر المدن في القارة الأوروبية من أقصاها إلى أقصاها وكان في قرطبه وحدها دكان نسخ واحد يستخدم 170 وسبعين جارية في نقل المؤلفات لطلاب الكتب النادرة وكان في قصر الخليفة أربعمائة ألف كتاب وكان سادات أوروبا يفاثرون بما يقتنونه من منسوخاتها او مصوغاتها المعدنية او آنية الفخار التي لا يعرف لها نظير في بلد اخر وكان عدد سكانها نحو الف الف يسكنون نحو مئتين وخمسين الف بيت ولم تكن مدينة في اوروبا تأوي اليها اكثر من ثلاثين الفا او خمسين الفا على اكبر تقدير. وإلى قرطبة وجميلاتها غرناطه وأشبيلية وطليتلة ومركية ومالقة كانت تتجن وفوض العواهل الأوروبيين في طلب الأدوية أو الصحف أو أدوات الثرف والزينة وفرق الموسيقى والغناء وأجمل بعض هذا المؤرخ الإنجليزي الثاني لينفول فقال شابكتو <تصفيق> www.blindair.net